بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن سنادوا ولا تحضن مناع وَعَجِبُ أَجَابُونَ بِأَنْ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ أَجَلَ الْآيَةَ إِلَيْهُمْ وَمِنْ ذَنِينٍ هَذَا لَشِيْءٌ جَرَّجَ وَلَقَدْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَيْسَ وَصْفِرُ عَلَى آلِهَتِكُمْ بِالَّذِي هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ في إِنْ هَذَا إِلَّا أول ذلك يفتكرون الليلابا لهم في شفق إن هذ قريبًا لما يذوق عذاب أم يعندهن خزا رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاذ وفرعون ذو الأوتاد وتمرد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل من إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر لا ناصيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا يعجل لنا قصنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا دا الأيد إنه أواب إنا سخطرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والإشراق والطير محورة كل له أواب وشجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصنا الحطاب وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض تحت بيننا بالحق ولا تشتطط تحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراع. إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فطارا تَقَالَتْ لِي هَوَى وَعَذَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ سَأَلْنَا حَجَّكَ إِلَى ميعادٍ وَإِنَّكَ ثِيرٌ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَذُوبُ مَحْزُومٌ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مما هم وظن داود أن ما تسناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناد رافق لا امر ذلك وان له ان دلاله وحسن مآب يا سعود اننا لا خليقه في الارض فحق زينا لا في الحق ولا تستري الهوى ولا تستبع الهواء يضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لسوا يوم الحساب وَمَا قَلَقَ لِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا دَاقِنًا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُظْهِرُ الْحَقَّ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمِنْ نَجْعَلُ الْمُسْتَقِيلَةَ الْفُجَّارَ كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَذَكَّرُوا آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَعَهْدًا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ لِيَحْمَلَ الْعِبْدُ إِنَّهُ هُوَ الْأَوَّابُ إذ عرض عليه بالعشي الشاطنات الجياد فقال إني أحببت حب الفير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتأنا سليمان وألقينا على كرسفه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهدري ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بلائر وهواق وآخرين مقررين في الأففاد هذا عطاب أمن أو أنكك بغير حساب وإن له عندنا لذنفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصد وعذاب وَقُلْ ذِكْرُ اللَّهِ أَطْمَئِنُّونَ بِهِ ۖ وَإِنَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَذِنَ لَهُمْ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ لَهُم رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَقُدْ يَدَكَ وَلَا تَجْعَلْ إلا وجدناه صادقًا نعم الرب إن له أواب وذكر إذا ذنب إبراهيم ويساق ويحطوله الأيدي والأصاب فإن أصلحنا بخالصة ذكر الداف وإن لهم عندنا لها المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليتعود الكثير وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَتَسَاءَلُونَ فِيهَا بَشَاشَةً كَثِيرَةً وَشَرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَسْرَارٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ الْيَوْمَ الْحِسَابُ إن هذا الذي كنا ما له من ناد هذا وان الذي القليل لشرب ماء جهنم لا يصلونها فبئس المنهاج هذا فذاك اليد يكون وَاخَافُ مِنْ شَهْرِهِ أَزْوَاجًا هَذَا صَوْجٌ نُقْتَحِمُ لَعَكُمْ لَا نَرْهَبُ ذَلِكِ إِنَّهُمْ صَالُوا النار قالوا بل أنتم لا نرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فدئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا تجده عذابا غير في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاطب أهل النار لا ما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالمين قَدَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِكَ ثُمَّ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ تَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ لَكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَحَنْتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال ربي فأنقذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأن أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجنعين قل ما أشأل كنا رجلاً أجري وما أنا من المتكذبين إنه الله بكل العالم ولا تعلم إلا نبهه بعد حين.